فَبَصَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْمَ تَجْرِمُ الْأَرْضُ وَلَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِ وصاحبته وأخيه وفطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا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 رمون فمن الذين كثروا قبلك مهتدين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط مع كل أمر إِنْ مِنْهُمْ أَيُّهُ دَخَلَ جَنَّةً عَزِيزٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبطارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا ي